فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُغَيِّرُ مُعْجِزِ اللَّهِ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 دههم الى مدتهم ان الله يحب المتقين فاذا سلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجد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 حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ذَلِكَ ذلك بأنهم قوم لا يعلمون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 فما استقاموا لكم فاستكيموا لهم إن الله يحب المتقين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 فَإِن تابوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ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 فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكُثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهُمْ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَؤُ قُمْ أَمْ وَلَمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيَ وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا منكم وَلَمْ يتخذوا ولم يت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 أعمالهم وفي النار خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام وآت الزكاة ولم يخش إلا الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام صَلَّى وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ اجعلتم سقايه الحاج وعماره المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُم رب ربهم برحمه منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرُ النَّائِمِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ وَنَقُمْ أَوْلِيَاءَ إن استحبوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قل إن كان آباؤُكُمْ وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي وَاطِئْنَا كَثِيرَاتٍ وَيَا أُمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَجْبَتْ كثرتكم فلم تهن عنكم شيئا فلم تهن عنكم شيئا وضاقت عليكم بِمَا بما رحبت ثم وليتم مدبرين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 وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ وسد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ بِنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَ الْمَسِيحُ بِنُ اللَّهِ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 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا, وما أمروا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأذن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 بِيلُوهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله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 هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون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 فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه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 في سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدنيا؟ الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل قوماً غيركم ولا تضروه شيئا.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 فأنزل الله سكينته عليه وأيّده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله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 وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 انما يستاذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون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 انكم كنتم قوما فاسقين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 ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله وقالوا حسبنا الله سيؤ إِنَّ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله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 وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ يُؤْذُونَ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 أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجُمَّا تَحْذَرُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ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 إن نعف عن مِنْكُمْ منكم نعذب طائفة بِأَنَّهُمْ كَانُوا كانوا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقتبون ايديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفر فار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب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 نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات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 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤمرون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم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 ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفر بالله المنافقين واغضب عليهم وماؤهم جهنم وبئس يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُم بِالْمُؤْمِنِينَ هُمْ كَافِرُونَ وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا خيرا لهم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 وَمِنْهُمْ مَنْ عَهَدَ اللَّهَ لَئِنَّا أَتَنَامِ فَاضِلِ جِلَّا الصَّدَقَةَ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ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 أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ الله يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمُ الْغُيُوبِ الذين يَلْمِزُونَ الْمُتْرِينَ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 تغفر لهم سبعين مَرَّةً فلن يغفر الله لهم ذلك بِأَنَّهُمْ كفروا بالله ورسوله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 إِنَّكُمْ رضيتم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْ مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون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 وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الْعُصْبَةِ وَقَالُوا ظَنَنَّا كَمَا عَلْقَادِ رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله لا يصيب الذين كفروا منه عذاب أليم. ليس على وعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على إِنَّ نِعْمَ الْمَسْبِيلِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين تأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون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 فَإِن ترضوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا رَوَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ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 ما يردون الى عذاب عظيم واخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا واخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم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 تواب الرحيم وَقُلْ اعملوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّهُ يُعَذِّبُهُمْ وَإِنَّمَا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسَجِدًا جيدًا ضِرارًا وكفرًا وتفريقًا بين المؤمنين وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا ولا يحلفن ان اردنا الا الحسن والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا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 والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم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 يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعه دهي الله فاستبشروا ببيعكم الذي باعت به وذلك هو الفوز العظيم السائمون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْلِنَ تغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم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 وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ في ساعة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم. متاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا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 التواب الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين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 وَلَا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نَيْلًا إِلَّا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفع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 وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لينفروا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الْكِتَابِ دِيني وَأُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِم لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يلونكم مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتْبِينَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَالِي إِيمَانًا فَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ مَا الذين آمنوا فزادتهم إيمانهم وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادت هم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفترون in every year once or twice and then they don't pray or they will remember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 لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ فَإِنْ تَوَلَّ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهِ إِلَّا هُوَ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ